بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <ترجمة> <تدق> انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتياهم عذاب اليم قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَن أَعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ أَنُعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونْ يَنغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم فلم يزدهم دعائي الا فرارا وان كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا ثُمَّ إِنِّي دعوتهم جهارا ثُمَّ إِنِّيَ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فقلت وأسرنت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقاربون قد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل, وجعل الشمس سرازا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا وَتْبَعُوا مَنْ لَمْ يزده مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَرَاً وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَائِنُهُ لَا تَدْرُنَّ أَنَّ امتذرن غدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا يغوث ويعوق وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلو نارا فلم, فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربنا لا على الأرض من الكافرين ديارا كإن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاشرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا